بوك تو نيسة جاشت ستة وعشرون ستة وعشرون نمتور في الطبيعة في الطبيعة أيشي كونكولن أترى ذلك البرش؟ أترى ذلك البرش؟ اي شيكون مالين اترا ذلك الجبل اترا ذلك الجبل اي شيكون شاطم اترا تلك القريه اترا تلك القريه اي شيكون لومين اترا ذلك النهر اترا ذلك النهر اي شيكون اورن أترى ذلك الجسر؟ أترى ذلك الجسر؟ أي شيكون ليشينين؟ أترى تلك البحيرة؟ أترى تلك البحيرة؟ زوكواتي <تصفيق> ما بلقين. يعجبني ذلك العصفور. يعجبني ذلك العصفور. <تصفيق> تيماتيه ما بلقين. تعجبني تلك الشجرة تعجبني تلك الشجرة غوري اتي ما بلقين تعجبني هذه الصخرة تعجبني هذه الصخرة باركو اتي ما بلقين يعجبني ذلك المنتزه يعجبني ذلك المنتزه كوبشتي اتي ما بلقان تو تعجبني تلك الحديقه تعجبني تلك الحديقه لولا كنت ما بلقان تو تعجبني هذه الزهره تعجبني هذه الزهره ما دكتي بوكو انا ارى ان هذا جميلا انا ارى ان هذا جميلا متوكت انترسنت انا ارى ان هذا ممتعا انا ارى ان هذا ممتعا متوكت مريكولوشم انا ارى ان هذا رائعا انا ارى ان هذا رائعا ما دوكت اي شمطور انا ارى ان هذا قبيحا انا ارى ان هذا قبيحا ما دوكت ايمرسيتم انا اجد ان هذا ممل انا اجد ان هذا مملا ما دوكت افريكشن انا ارى ان هذا فظيعا انا ارى ان هذا فظيعا